Ala mey yaaşaa'ü مِنْ gibadhi an aziru an aziru anlhe la ilahe illa ana fettqun. Halak al semaavat ve al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 يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالْزَّيْتُونَ وَالْنَخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرج وتستخرج منه حليا تلبسونها وتستخرج مِنْهُ حليا تلبسونها وترلفلك ما واخر فيه ولتبتغو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 لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربهم قالوا, قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذر قد مكَرَّ الذين من قبلهم فأتَ الله بنيانهم من القواعيل فخر عليهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاؤي الذين كنتم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاؤي الذين كنتم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 فَالْقَوْمُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَاءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ لَمْ فِيهَا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 أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. أَوَلَمْ يروا respectively إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا سجدا لله وهم داخلون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 وقال الله لا تتخذوا إلهاين من إلی إنما هو إلله وحدٌ فأي وَلَهُ مَا آفی السماوات والأرض وَلَهُ الدين واصبا أَفَغَیرَ اللّٰہِ تَتَّقُونَ وَمَا بِکُم مِن نِعْمَۃٍ فَمِنَ اللّٰہِ ثم إلى مسّك الضر فإليه تجئون ثم إلى كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 وَإِذَا مُشِرَّقَ قَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مَنْ سُؤِمَ إِمَامُ الشِّرْبِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ أَمْ يَدُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذَلِكَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنوا وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوت تستخفونها تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرايب لتقيكم بأسكم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 ويوم نبعث من كل أمة شهدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولاهم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم ينذرون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 وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبَعْثُ فِي كُلِّ أُمْمَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ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 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوخوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَضَتْ رَغْلُهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَا أَنْكَثْتُمْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تكون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 فلا نحيّن له حياة طيبة، ولنجزيّن لهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعفِ بالله من الشيطان الرجيم.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 قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل أزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهمدو وبشرا للمسلمين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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قالت لله حليفهم ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم